وَلا قَ صَّبنا فيِي هذا القُرآانِ مِ النَّاسِ مِن كلُ مَثَ وَلاقد صّطناك آذَكُلآ كل مَمثل وَوكانإِ سَُ كتََ شَ جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ذَٰلِكُمُ ٱلَّذِىٓ أَنْتَ يَأْتِيهِمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ وَمَا أَرْسَلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَمَا أَرْسَلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا 124. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه 125. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا إنا جعلنا على قلوبهم وَإِن تَدْعُهُمْ إلى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الضَّلَالَةِ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا من دونه موئلا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 حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا لََّا بلَلَ غَمَجم بَْهِ مَا ننس حوتَهُ مَا فَتخَذَ سَبيلَهُ في البحر صَب